Bismillah. الله ورى الشمس والقمر كل ألا ذلك هو الخسر Wow Yeah. up. Zarab Allah اليس الله بكافينا عبد ويخوفونك بالذين من دوني غيفة <تصفيق> ماني A mi tam Ole! What? you know. من قبل an Amen. Yeah uh -oh. وَإِلَلَذينَ مِن قَبَِكَ لَأَشَّر دَ ل يَطفَ مَ واعبد من الشاكرين ونفخ فِي الصُّورِ فصيق وَقُضِيَ بَيْنَ وسيق الذين كفروا سلام عليكم طبتم فدخلوا Wata Roden Mane, مِنْ حول الأرش يسبحون بحمد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 وقضي بينهم بالحق وقيل الحم